بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وارق <تصفيق> ان النجم الثاقب النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها مما خلق خلق مما إن دافق فينغر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج بين الصلب والتراب السرائر، إنه على رجعه إلى على رجعه لقادر يوم تُغلى السرائر يوم تُغلى السراير، فما له. ولا نقص، فلا له من قوة ولا نقص، والسماء ذات وجه، والأرض ذات صدر إنه لقول فصل، إنه لقول صص، وما هو في الهد، وما هو في إنهم يكيدون كيدا. إن وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهيل الكافرين أمهلهم ويدا فمهيل